الأذكار بعد السلام من الصلاة يقول استغفر الله ثلاثا اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له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 ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بعد كل صلاة ويقرأ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 وعمل متقبلا بعد السلام من صلاة الفجر.